وقال الملأ الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أعوذ بالله من الشردان الجيب بسم الله الرحمن الرحيم وقبل العوانة يعجزك أنه عاوى عاوى عاوى السورة السورة أعرف كملها قال سبحانه الله وحيد قال, قال المرقوق ما لحد وحدهن الذين قوَّصوا استكبروا استوينيسي وإلهي دين في السور كين رعان استوينيسي ومن قومه شعيب قردي سها لنخر جنة كون كبدنا إن مجالن كابدنا إن يا شعيب والذين قوينا وانبطن إن أما نوف له وحاذو او ما عاقد كولا جيره من قريه تنابان قب خنينه magaalada nade awla ama wa soo noqonaysan في milatiina diin tanadi aqata tan ku soo noqonaysan labada marka kala doorto midkii ka saaro oo aad ka dhaxdan dhulka iyo ku soo yi an naadu ma kun qana ya diin ti inii walaw kun hadaan nahay kaariina qana nahay maqsadiyo kareeyan diin ti marka dalan oo ruux de dhulkiisi iyo gurihiisi iyo xoolhiisi iyo dadkiisi iyo meeshu kun baasi ya ku soo noqdo gaalawna wa marka ee diin to kadra u soo yimid ma passa dio karaa iyo ayana u soo noqonayna qaaral maruhu waxay dhahayn ku windha dadka u dadka kuwaas oo ay ala Uta taayeenay ka hor imadaan xaqo urus beeniyeen dadkan ay markaa ka hor keenan oo diinta daayaadiyo ku furan goobogaanda loo yaqaano oo ay قواصة وحيدة ان الذين استكبروا ما لا أعصر كوي استكبروا إلهي سبحانه وتعالى كتابك فيه إلهي وسر ديرين نبي الشعيب رسول كينا يترى العام لين تكوي استكوين في حيدة انه من قومه لأنه قريجنك وانقبحنا انه وانقبحنا انه يا شعيب والذين قوين وانبحنا انه آمنوا معك هو آذيك وحد رطمت في رميه وكولج لنا ومعاقنا من قرية مجالة النظر او لا تعدون في ملتنا اما waa kuso noqonaysan diintana laaba la ka dooratay qaalawxu yaawru kunna karihi mi aan kuso noqonayna diintini hadaan ay ku waka raaysan aan migaalada aad laga saareeyaan anaga xataa magaalo jicalo aad u dhigsanayna laga saaro إلهي بن قبّي أنا ورث مركان الله رسول بن علي إلهي بن سلمان والتعالى حبيه حديث عن مر بصان نقي غير الدين إلهي سلمان والتعالى لا كمان نقدّر دول كائن ليس كسارى حتى إن ليس دليله أيك كفو ذو إنت دين قد ترى على الله كذبة إلهي بن قبّي إن عدن أحضان صان في ملة دينك بعد هيذ نجدنا الله إلهي مركون نجبت بادي ونجب بحيد من هذا دين تويه وما يكون لنا وحن نرى بنا ونوصر تقالها ماء أن نعود هناك ونقننا فيها دين تيني إلا أن يشاء الله إلهي انه الظاني مهيان ربنا wa نعا وسع وواسعنا لي ربنا ربنا نقول لها شيء علم إلهي سبحانه وده سوى ماشيه له نقول ماهي انه دين تساكس الله ودين تنقل الله ونقننا أن قالوا إنه قصر اللهم تاس المهرة وما دعكر تاس يي لكن إلهي قدر كيسه وما يشي سوي وضد بره إلهي الرميز مهاره وتعال بدينك التوات كيسه و كاس إلهي بق فري قد اقتلينا على الله كذيبا جن عدنا هذن صل الله من إلهي وبنكو أبونا في ملتكم بعد إذ نجنا الله منها إلهي ما كنا قد تحديدين كني وما يكون لنا نعمر بنا عنو الصوت قالنا ما أن عودنا قصر نحن فيها إلا أن يشاء الله إلهي إنه ضانم ويان ربنا عليه مرثى فرمان أبورنا البربري هذا واحد ضاند الدنيا كيشالقامو ريمان كروه ربنا ربنا واسع أبوه كل الشيءين بعلم إلهي سبحانه الرحول بعلم يسوع جاري تهدوا علم يسوع جاري وإلهي وقدري إلهي وحده وبيه أنا قيدت نغلبت وهمش رجيم وقامو ريمان لكن هذا جوان كنا وين نغلب نم على الله توكلنا إلهي بنت رصان هذا ينكو هل كان يستأجر أو ترخين أم الصان نقول أم أقول كان يكسر لنا إلهي بنت سبحانه وتعالى خلا من رجولنا حك الصان هاي على الله إلهي بنت ووكلنا رصان هاي ربنا إخترنا على الله توك ربنا خرب جنوره استح حكم بين بحضرناه إياه وبين قومنا أنري قرأن إلهنا وكر حكم بالحق إلهي والجد حارض ماشي مريء وحك أول بولسكرين أما دينك قصة النقض أو صارية halka ciidamada taagantaayo dulkii wasa aha imaashaan qudruna iyo naqaanadiina gaasada ka kalaan way nasiic ayayna yeeseen duunti meelanta tagno iyo meel aan deegni marka naga kala xubmiyo anagoo dadkan halkaan nageeyay ilaahu dhaxlanada no dulka anaga noo reeb iyaga ilaahu ka ربنا رب افتح حكمي بيننا وبين قومنا أنا يا بالحق نوكر صم، وكان هذا حقه والصوت إيجا، إله يودون كان أرد، إيجا نصلي وكفها، وأنت خير الفاتحين، فهو حقمي. كان هو خير بدم وقال المرء وحيدا، مرء يقل الذين مرء كفروا جاءوا من قوميها لينت تلاعث، ذب كيرعسها أي كسو جسنا وحيدا لينت تلاعث وخيرنا قنعيان حضرت شعيبا شعيب إنكم ينكم إلى وقت الخاسر والفساتين والكحاء للكبض حنا مالك ني أولاد ني قرابة ني نلك ني وهي الهيستان عضا بعد الله ضد صحر يصيب أو فرمران أيها المقران يصانوا خساريه فأخذت حرد من التهلك المرء يصر إلهي سبحانه وتعالى أيها سئلة حصة أقفتها فأخذتهم الرجفة للك والجليل والجليل بقف عيات كلام الصلاة ذكر إلهي سبحانه وتعالى فأخذهم عذاب يوم الضل يمجحون ذلك الذين الأحاهم think they got involved عندما هؤل ذلك وينبيره وكل ربي أبشرنا و Learn government It's the number of them is the number of them B και فلا أ charge their know therefore Get rid of the beauty and think how theyました They become It's only a Fillmore That's what they call their love الذين شعيب با يوح با كذبوا شعيبا شعيبا كأنه لم يغنوا وهو يغن أهينبا في هذا الكلام دحيح شليبه هو اللي يقول أنا ماشين عدنا الجيران بدنا ندابوا عليه سبحانه وتعالى هذا واحد ناقص يوحاض لي يوحش قري وسنوجري إذا في أرضنا كلها ولا بختين الله يحيي والقدوم ماشين وصرحنا الجيران بعضهم لا يسمع قريه واستعد لو ما يدوم بسؤولي الله خوجك فللو الذين كذبوا شعيبا كأنه شاني لم يغنوا و هذا ايغون اهيم فيها ان جوورين با فيحه ذلك دهيش ايقوي دحو وليد غورين عليه علي سبحانه وتعالى الذين كذبوا شعيبا هو شعيب بني كانوا في نقدهم هم والخاسر سوين هذا الدار كلها هين هذا شعيب راهن والخسارته والدنيا الميسان ايغوا خاسري عليه سبحانه وتعالى هو الاخره النار غير ادمكنك تري الى اي دولك iy waxe ay haysan maaloon la way baxteen kale bulku xalmad gaarin baari iyo haale iyo wakaayo waxa magaan way wala baxteen oo wadniin ba wala baa wasadii riggu ugu fadhiyan waxe uu dhan waxa uu إلهي سبحانه وتعالى ta'ala dat ka haqa ay بعض ku إلهي eh waxa baadalka wasan ilaahay waa haqa fatawalla anhum wa niilay shayow ka sijid wa intan la haragyu الله halka فتولى عنه ay وقال kama dhaxaysan قوم baxdan yahay biinta ku soo laabataan fatawalla anhum إلهي sijid wa qal wa yul ya qawm qawm kayo qadab lastakum waa in suugat iyo wanasaftu lakum wey khayrku idinku jireyna wa in shaqo idin nafsihiin wey sharku idinku jireyna wa in shaqo ka gudaban idin fakaifa sidawan asa ugu murugoon ugu murugoon ayaala qoomin qolo dushood kaafirin oo gaalahow waay idinku dhacay murugoon bay waxa yare ilaayda ku qabreen anigaana diideen la sharki aan نعرف يوضعي القادم صادتاً سين يمرقون إياه فكيف سيبان أعصى على قوم كافره سين يمرقو هذا ونغطر أن يلوحا قدعي قلقا له وما أرسلنا أبو عليه سبحانه وتعالى ما نادر في قرية مجارب من نبي النبي ما نقدر إلا حضان ذره أخذنا أهلها وحاقواني ذاتها أهل كوها قريلة أهل دقا بالبأس أخذنا وان قواني بأهلها ذاتها قريلة أهل كوها بالبأسها الفقر aya ku dhacay adara ku dhacay way faqriyad wad darraan oo naa ku dhay xoro lacalahum yaddarun faa u dhaya balina ilaahay u soo noqdaan toobad keenan ilaahay bariya oo idaan ilaahay wa qurwaniya tibka oo gaalnimadii iyo waxay ku dhajin ka soo noqdaan rasuulka ay rumeyaan boo gu oo ugu فغري يا جاجا اي وهاي عوناي ويان قبارا كو داي وما أرسلنا مه نجد في قرية من نبي إلا حدان مغاله ادري او مركا لبنيي أخذنا وان قوامي االها دك قرية اهل كوها بالباء سائبا كو ققم الجاجي فغري والضراء هي عود لعلهم عالم يضرعون لكي يضرعون شيلاي سبحانه وتعالى قبريانو هو سو نقون عتوكينان ثم بدل مركا أي سو نقون واين تبرعي إلهي عبدنا امتحان كرّوك كان بني شكرياً، ثم بدلنا وين بدل لي؟ مكان السيّاعي، سيّاعي أيه طمأن طباط كذي ماشي عوار طيّه عذرك، وحنقول بدل لي وقال سبحانة وتعالى الحسنات عذرك والله قل أحمد بالوجود بدل فقر جي عوار تقول الله قل برواقا بالوجود بدل لي حتى عفواً لا يبصّن، عوار ما كي استماده، قل رمك يمدان ده قوادن amar tooska bad ka yixooliba dhinta faranka yaraanay walay laakiin haddii barwaaqad taan sano barwaaqal isku xiro dadku waa badanayaan hatta guurta tar badanayo barlamaad ay badanayso oo kaasa xooliba badanayo beela leelay sayso tarmiyan way iyo wax walbo marka markay soo naawaan ay tadarruci wayeen tan lugu day baa le subhana wa taala u waan iyo أو هأبار في إيو عذركي وحنقول بدل ألح سنة حتى عفوا إلا إكرب بتن حورها هذه يدثقية كل وذبتن وقالوا مرقصين لهن إنتي راهي يسمونها النعاسي إلا وين ويكشفن وعين بينما هو يسكعهم وقالوا حيبهن قد مصوا وحاطها بصي أبا أنا أبا يارك ما ينوري الضرا وسرى ويهلي الجرن برواقية أبارن صو مر عذرب كل جماعة mar برواقه marwa ka avar ba ku dhici jirsay waxaana way iska caaliye baydnay wax ma hadda inagu cusubana eesasho koran baawl badici jisto oo dadkiinaga reesashay aan jireen faa xadnaa markii halka gaareen baali subhaanahu wa ta'aala oo wuxuu u tarweeyday ciqaabti korreese oo avar ti iyo odorradii iyo wixii oo waxa u tarweeyeen barwaaqadii wixii ka dambayay mar walba si si عاقبتنا لي بسكريس أو قتمة وهم يوالاش عورنا فيلين يبون عقاب فيلين على وبرواقيس كذا حجرا أي قتمة بارس مخلص وتعالى ايه عاقبتنا لي ولو أن القرى آمنوا واتقوا ولو أن هالقراء مجارين كذت كذجان آمنوا فدي إلهي رميين لهايين واتقوا أي عصن لهايين رب سبحانه وتعالى أمر كيس أوبجان سمي لهايين نهي جيوفه رب كربينك عايه لهايين لفتحنا وانفر لهين عليهم دك ألقى ليضة بركات ما أظفر به البركوي من أصلا روب كاسوس عن الله سواء رجع لإنه أنا فلان والارض تلك دغب ساقوس عن الله سكان بركات تلك ساقف فم الهيدو نبات كيدت سكانه كهربا أبقا كسب بحره ولكن سامن نقني وما أيضا إلهي كعب سنو مر ماينه كذبو إلهي ببيني عياك إلهي ببيني رسولك يحق وياه حتى أتى عرف كله إلهي بنروي سنو رسول كان رويسنناه زمان كله منو فأخذناهم wa anqawna bi كانوا kaanu yaktuboon waxyi ahaayeen kuwa kasbada ayaa loo ciqaabaa loo qabtaa waxa Ilaahay subhanahu wa waxay hada abaarto u timaada maxay qaraad uu dhacaba maxay xurrado ugu yimaadaan maxay gaajar ka هذا ما نحطه براكم الدواء هذا حنوز توقع سب كاو هذا عوارد كل واحد دفع كسب لهم هذا عوارد ماذا واحد دفع واحد دفع كسب لهم هذا حنون يجي معدن واحد دفع كسب لهم هذا لقحه مشاكل يجي ماذا أمين كتب واحد دفع كسب لهم ملك إله الله صنعه أيها بسم الله رح اوضر لما اركان عبسر لما اركان عراض لما اركان قحر لما اركان في جهنة الدون كله بجر فاتع خلاله لكن هذا الذي يرم من هذه القرى هو وَلَوَ أَنَّا الْقُرَى أَمَنُوا وَتَّقُوا هذا هو إيماني يسقط الإسلام والتقوى انت إلهي يقول وينها في المائيان الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإلهي يقول في المائيان هذا هو قدق من الهيام قدق من الهيام وحا إذن ما يقوله هنا وعرض fadella waa suubal lahayn la fadtaxna waan furilaynaa alleen dadka duushooda barakaatin baan uga iyo wal ardh dhulka haggi sab samaada way sidii ilaydo awar lama arkeen awar ba wax hayya shoo samaana dhiin kaddabu sida axfiyad badacay maashi ilaahay laa ilaahilla ramaay wa la beeryaw kaddabu way beeneen ilaahay subhanahu wa ta'ala koow yiri wa ramaay sannaayna damaanu ruuha muuminka wixii dadka lagu yiraqay muuminta waxa lagu yiraay maana sawanaanu wa ilaahay kitaabkiisa lugu dhaqan لا <تصفيق> تقاريون كأهل قوهها أن يأتيهم من أجمع الدمائم بالكثير بعسنا عقاب صناديقكم هذا بياتا هبين وهم يوونا يودونه الرداء مساص إلى عقاب تجينكم هو آمن مع آبائه كانوا غيره القراء أن يأتهم ويمد بأسنع أقابس نادي ضحن مارن وهم يو يلعبون أحياء أسواق الجوج ودكاد الجوج وما يبي سبحانه هي وقاس أو شقائسنا هي نقول بهوش يسهايستاو غريه لدكاد الجوج وهالقاستها صاويه شهل عبري مقاهيل الجوج مري إذا أقابح حقي سكت ما دماني بكتي ما لي سبحانه وتعالى هذه له عشناش سو صا كم غرقين لنجو إن عرق إلى إنفصل درع ألاف إن دوائر إلى إنكويم أدن إن مصائب إلى إنحقه سبحانه وتعالى إن كتماد وأمرك على الحلاك سنتان الضباب بلان ورسالك بضميسان ما هذا إلا عاصي سامبر بلا سبحانه وتعالى حتى قوة إلى سبحانه وتعالى الطاعية لدينا قوة بلا غير الصوانين أي القوانين ذي قوة كريعة بلا غير الطقانة وحى ووضع عياو آخر على السكر الصاري لكن بدونكم وحى مادة لا تكون بصنعين يب وآمن أهل القرآن يكتئم باسون حقبة ماذئن duhan مارم wal xalum yilaabuna iyaaraya afaan mino makralla ilahay subhanahu wa ta'ala iqaabti dadku maay bay ka noqon makriga ilahay makriga waxa weeye adiga oo ku dhajjala barwaaqo oo wadd ka soo amaanaysto wixii la tabahaysto ilahay subhanahu wa oo istiraadno gusameey آمين كمان نغضب مكر الله إله عقاب سيسا إلا القوم الخاسرين قولا خصاة موجة أولا ميد مين هو عبداني للذين كوي يريثون الأرض دولك دحره يمبعد يهلها دذكي لها القوة يدقنا كدب دولك هذا أنجوب هذا كا وقت هذا الجوع أي على ذلك اللي حلاه ويكون ولا واحد يواكواه والمية ولم يهد مين عضانين للذين قوي يجلسون الأرض بلوك اللي حلاه من بعد يهريها ذاتك إيه القواعي الذكينان جلي كنوا لانجلي عمير الجلي شدب ألا ونشاؤها ضامض نصاب مين عضانين أصبناهم بسبب ذنوبهم دمغ أي سماه سبتنا كقوان ما عضو ونضبعه إن الدبائر اللي هيسموه على قلوب قل بقوله دندن أو فهم بيقول يسمعون إلهي حق سوي حق أيديه وأنا ذي وعد جيي وحلا فريي إن المغيني مكطل بج الشعباط الغرب صلقد دواره الله سبحانه وتعالى وإن يدري يوم قرآن كي يلا الله يأمر والبضتك نل ويهولج وليندر من كان حيا حي الله سبحانه وتعالى روحه للسواورن تكوي تقل الله ما هذي يا راضيا هذا جو جو, جو. او دقائق سنة او مغلق او وكا قبجوك اوه اوه صلى هو الله عليه وسلم فبه سبحانه وتعالى هو وحياها اوه لا باديع سبحانه وتعالى كعصرم اوه لم يهد مينو للذين كوي يارثون الارض للك دحل من بعد يهل ايه ايه الكيدي كدب اللو نشاوها دان دون السن مينو مين عبداني اللو نشاوها دان دون قصبناهم انا انقوان الله ببنوبهم دمد ق wana duc dadsho dhan kuleey dambaan ma inta dambowdayba dambiga ay soo qabanay in kasta adduun kale isku halagey wana duc in aan dabaalayn sumo oo hadan doona cala qulub in qalb walaan xaq ka xirilayeen so musiba iyo baray mo hadii xaq ku gali wayoon qodna qato toobo oo kale biyaha way ka baxaan kubay istaagan meel kale فهم الله يسمعون قلبي له الدولة يوح مغرم هيا حق يوح لوش ربي يدينتي يوح اصلا مغرم هيا ورسائل أبان دونينا سايدينك اللي نسموه بديم سبحانه وتعالى كشري وكعص أغرب سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك تاء القرى نبي الله النوح تصل بالله نبي الله ينبسها ورا هود كسو حكسي سارة كسو حكسي شعيو كسو حكسي وكار ee qoomoolad kusoo helsi nabi intaas oo nabi la nasha la soo diray weli nay marka magaalada dulka laga hoggaamiyaa iyada hada baariil hukunta wal baari oo dhaw aha xogodada magaalada Joob oo maalka xagee sa fu hukoomo xaqdiinta ku hukoomo waa marka ee rasoolan waxa baariil laga soo dir magaalada marka waa nabi Ilaahay nuxso ishaada bana tilka salaaga soo waray leen ka soo waray alquraa ee magaalooyinka naqsu aleeka subaha laaha allah iyo nabii ilaahil xanoow waan kaaga qasoonayna min hanba ah warkeedii oo kale idin ka soo waray nabii ilaahil ma laga soo bilaa ila laga soo gaaro ku hada laga waran waraqal jaaatum rusulhum rusuliba quraatina qaryooyinka iyo dad kale فما كانوا وعدت كي لوثو دري امبيري مينا نوقون لييمنو قوررمي بما كذبوا و خي من قبل هريب فما كانوا لييمنو بما كذبوا من قبل دور قصير با لوو فسريه الا صدق فما كانوا مينا نوقون لييمنو قوررمي بما كذبوا و خي من قبل قبل واس حجاوا نوقون سويحا لاي ماشي هوراي بينيين ما رهمين و سيرين با با نفايكو فسرين فسرين نقدر حيكو و إلهي سبحانه وتعالى ta'aalaa sirsoorada kaanagu tagdoon markii uu nabiga aadam oo oray ayaa dhawrtiisay lagu xiriiray oo lagu soo ururiyay Ilaahi awu duulay waxa bani aadamay adoon ka iman doonodhan waxa uu dhalin doono dhan Ilaahi soo uriyay markaas uu Ilaah do arastub rabikum sirsoorada kaanagu sida marka ay qaaloo bala marka iyagu من قبل الوحاوة وكوه ولا بانيهي وعرق كليه كيري وان رومينا وبالا ايه لكن انا رومينا مانا رومينا حي الوالا في بانيهي ووالهي اقاس سبحانه وان ايهي بانيه يرسلش الله صعد در من قبل وفاسق وصعد وحاكم الله وفاسق حاسق من جريد الطبر الشيخ المفسرين والرجحيه ووالهي ماركي اعبود قبل كي سكوصه النعيان انتو الهي سوء انت يري من روميسان ان الرب ينهي كوهي اي حدا انا ان عم تصيحون اهين ما يروين ام بي دي ما يروين فستر وكاسوكان ورجهاي متفتر وهن جاء مجري التبرين وكاو وكاو لو كان يمكن بها كذا ومن قبل اي معجزتي الى سبحان وتعالى رسل صوت درودن وكيدها يعجز نو كان مخلوق نو كان معجزات النبي الله الصالح النبي الله عيسى النبي الله موسى وكانوا نو كان قروين wixii markaa hore ay u beeliyeen markay mucjiso ka soo marinayeen ما hore ay u beeliyeen markay soo marinayeen ee مركساره فسره على أبو فسره ونجره الطبري ورجحه أيضا فما كان يومي ما كذب من قبل وحي مركب دبرك أباه أي إبريان كوي وجد بيني فخصوصا مركب تلميذ روماني فما كانوا ما أنقون ليمينو قار بما بمكانه وحي بيني من قبله هذي كذلك الساسانو قو قوة قلبه وساحق وبحرناكش من وعين أي يضع الله إلهي قد ضرب على قرب القرين الجار قرب تلو وما وجدنا ما أن نهري لأكثرهم بين آدم كبلن من أحد بلن فريم بلن ك إله الله جل وعلا صل بربكم أو أي كثر يعني يجون بلن قوت ماينا بلن ك كسر بحنو ماينا لأكثر من أحد بلن فريم ما نكيل بلن وين وجدنا وينه شاني وجدنا وان هلا أكثرهم ذك بلن قوت رفاض يقين حين إله تعالي أو شيطان عبد حين هم بلن قوت كهلاي ثم بعثنا ونصدر ان بعد انبيته لك سوى خلال موسى بنصدر في آياتنا بنصدر آيات كان لديه مخلوق إلى فرعون بنصدر يقول مليه مليه يسي فظلموا بها آيات ويبينيه فظلموا جحجوا يقول آيات ويجيه لكسو دينه فظلموا بها آيات البينيه ويكسو دينه فانظر فيه روح على الله يوم كيف سلح كان اي نغطي عطوة المسدين كون اله يقولك يسخر ليه مع سلح يقال لماذا كفة ساري والميشة كتب بين فيه حيال كتب بين فرعون انا والنهار امنت بالذي امر به بن اسرائيل وكتب بينه ما في عقابك سبحانه وتعفل كالدوري الهيال انا وقال موسى وحيو يا فرعون اني رسول الميشة بالقالمين رسول الهي حقا وحضبها على الله اقول انا دهين على الله الهي الحق إلهي قوت بين أبو روني وحين الشيكرة يوعدك قد جئتكم وأن الله ببينة أدل الله عدده الرسول لماذا إذا عددنا سأل الله مسبقكم بأن كان فأرسل در معي اللجير كي من إسرائيل إقاف كان كده إياد دونس لو أدونسنا يواصل صعب في ابن إسرائيل قدر أدون إلهي الرماء كده إدادت كان إلهي بأبوه عقاب قال وثوي وفرعوني إن كنت هداتي جئت بآيات آيات مذليوة بها عدت الشيخي السيد الهي بأي كان إن كنت عدت الملسة الدقينة قوة عند الشيء. فألقى على الصحر وشي يسيب فإذا هي ثعبان مسأح أبا الصحر أبا الصحر لباوت كهذا ثعبان مبين وحدود فهو ليبا فايل المفصلين تو وحبور لك باه مركزة كسر وبحثت وماشي كسريرت كالدور وعلى غير ووكا برايا قد عليه ويري إذا يبغوا كده رجع قوّة الرومانيين، يجاسو قفته يقول عليها النقطة، هذا لو سهّل الدنيا سبحانه وتعالى هن في من في الروماني، وهاي سوّار كذا نمرهم، هل كسي وكسي وس، إلا وقالي ما قلنا تابنا بالله، ونزل وسُبّ سيده، أنتو هل كان سكّ جيل قنطى عن تشي أي صاصر فإذا هي وبيضه البيضاء، لنا دينها وحدي واصل ماقب قال المرء هيدها ما لح له من قوم فرعون هيد ان هذا لا ساحر عليم حق يركنه هدره ان الله وكو داين نيقو او شي كسبختليته او بورته لك يغعن خاي دهم عدل ساحر كان لا ساحر كن وا سحر كويقان و حنا هو تانا يريد ودوني أن يخرجكم الى ان كبحي من اول دك تلك دولك المسار وبرواقدها إنه إذا إن كبث ويقوم بقر نغر ساسو الرباء فماذا تمرون مرق مرق يصاب بها إلا أنه سيقع قامين أي ومن حوينه إليه هذا فريسان مرق حرد ورسل أسر فريسان قالوا وحيدا المرق أرجي دي بودك واخا هو لالكين أرنته دي بودك ومرك على البلان حيلي كنا لبلا بيدك filma daini magaalooyinka boqortooyada ay ka taris haashiida dad soo waray iyo wixii xarado magaalo kasta waxa uu dhaa nin ki saahiruhu jogamanti saahirado jogal dad soo shiri yaa suko way fukene dadka aad diray bikool saahirn saahir kulli aalimi قالوا لنا إننا لأجل أجل ملايناه إن كنا هدان نقنه نحن أنه الغالبين هو غالب نقضي هذا موسى كاعد كأنه ملايناه حرام النسيناه قالوا نعم ها وإنك بذنك بحبه وجرد إياف طوالها كفي عمب لمن المقربين كو إيدو أوه بقرطوية أكثر دير بعد نقنه يسانا هل كان بكثك ميسانا قال وحيدا سحرج يا موسى اختر على الدوره. إما أن نرقى، إما أن ترقى، إن أشعل يوحى يسطر، وإما أن نكون إياه أن نقن، نحن أن نقول موقين، لا والله تبارك من قبلون قال وحول النبي له موسى، ألقو كل جويل يجنا وين تتدور بقرة كون، ومتكلاركبا أول يحرك قوت. قال وحول النبي موسى، ألقو ثورة ما وشي، ألقو طورة mar ma alqaw markeey uulee iyo tooren xarkey saxaroo acyuna nasbaali subaanihi wa ta'ala dadkiin dhawadeey saxreen oo waxan jiribay taseen wastarheegum dadkii ka cabsiyeen taddab qul qon oo maxamed nit bay soo ويعب سجريا ويجاوب إلهي وينارح إلهي وحي لي يوازن بسحر عظيم إلهي بي سبحانه وتسحر ويبقي لي يمد ووحينا نبي الموسى حتى أصل إلهي طهائي من ركرة كل شيء وعلى صديق في نفسه لكن موسى موجد خيف قالوا لا قلنا الله تخف إنك على لعلا وشاني كثر يساوي وابني عدني وحن انت لئ ووحينا ونوحيوني إلى موسى وحي ووحى شوحك سجارة الله بوش waa u haynaa wuxiiyoon ila muusa qalq tor asaka ushaada fa ilaheeyo waayado talqaf la taaysa ma yeekuna wuxiiyee baan abuurteen waxoodu been buu ahaan jirin oo xaqiiqahay oo keenba oo ay saxreen laakin wax bay مكذا دهنا تكسو صباحا فوقع الحق حق با السقنار فوت الحق حق با السقنار ونبي الله موسى يا وخي اوتج وبضروا حابا باي وبري اوكم جيران نقي ما كانوا حن يعملوا كو كي سحر كي وبري حقنا وعدا عذاب شنو صوينا يا مر فغربوا ولا لا ادكار الصحراء هنارك هلك وانقلبوا وين ساقينا وا فعار يدكتي سيد يودد لي سوي إهانة سيد وش سوك يعني أنت سوء وكات بلايا هولا خلاص ما أنت وش عدل وشو وترن مبابة هل كذا كت جنب سبحانه وتعالى يودد لي ذي يري ورق سحرة صنع وقد درون كن كل ذي له بشرى ورق سحرة سحرة ذي باه لشي ذي برق ساجدين حاليم كوس وجودك إلى يبستي دونع elbu hawa kanaal saxar baa ugu xuney suuxaan و weelahay waxba aqoon wax badan buu dhaam xaqiiqada iyagu wayeen waxan iyaga sabay wakaas wax way bartay in wax markali waxuuni baabiyay oo xaqinayay in ugaaleen ilaahayna waa doonayaa runeyan kullu wa tadawaya qalakun markali sidii dadayeen qaaruu haydeen وحرق الكريه وحيوه لنا السماء لأيين انت كذلك في مركزة الأغضب امنا بها بالعالمين رب ربي موسى و هارون بان رمان فرعون و ربي ماته قال فنباطة ايه ايه الهي قال نبي الله موسى ايه أي هارون ربك قال فرعون وحا الهي بان قال فرعون وحبي امنتم به بي. موسميات رميستان قبل ان ادنا له فشيدان كافير انا وليد ان اذن اذا قال ان كان واحد اركاني انا وليد ان اذن موسمي موسميات ان هذا واحد اقصى موسميات رميستان المكرم وشرقال مكرتموه اوعد شرقوشان في المدينة لن يجب ان اصدقائنا الى قبصتان اذنكيو نعم المصرحة والكثير جسم بل قال كافير أولئك من حارس الله ورسوله فاستخف القوم لتكسي وعقله ورسوله ضد وحيه عن جاري ودوه روحه كبتنا وحويه هي تعصب كنا وحبوك هاي ده حبك الشيء يلحميك وياصمه ورسولك اللي هو يسال الله ورسوله هذا رح يجعله وكونه تريجب وكونه تريجب بذكر مري عندك المري يقول يا صابرت لست إلاري وح عن حقه أنا هذا قبيلة هذا قر وتعصب هذا بعد القصعة بعد تعزف كيو قسكون دبريش وصار رسول كيو أن ذكر ذكر يلمي حق ما شو مرض راء إلهي نبارك سبحانه وتعالى حق يو أقصى وعديه أي إسكين بترامو إسكين بترامو ينوي كورع جبدي أنت إن هذا وفرعون واحد من السماء قال فرعون وثبي الأمان تبين قبل الآن أن لكم إن هذا و الرومانين ثاني، لما ما كرنا ما كرتموه واش مكرتموه إيوه، تشرت مغارسة تشرتموه، ما في المدينة المغارنة، ربك مصر النصر إبرو قاعدة إلى نهاية قادم، لتخرجوا منها سعد ربك نقص عرتان اهلها فسوف تعلمون دببة أوغنندونها، ولا ربك كثر لما يسام، واحد من قسم الأوغنندون لو قطع أنا واك وحده الأوغنندون، وانجو جين أيديكم يا وأرجلكم، رجها يجمعها من خلاص. قال كاس قال wuxuu ha sharbada oo wax badan oo dadku ugu horeeyay inay sameeyay fikta bashar doon gacmaha iyo lugaha laga xeyo isaa ugu horeeyay oo ka dil autaad muslimba ay ku fasaareen wax afar qulub oo labada lugoodna dhulka aad loo gudhay labada lugoodna lagu xirjayay gacmaha midba ku xirjin is go'in tan لو qad aan أيديكم dihkum oo arjilakum ban gooyleeyan xilafan si isdhafa thuma law salliman agmaayen markan saidin gooy oo luugaha gacmaas si isdhafa iyo joodin ko nool ban tirarka ay ku xalay mid wal boggeet doob qogoo عين ciilantiisa balaayeen buha boo fasahaa midki bakgeet ha lagu xireeyo saaydadku waa ibra qartaan dad saas samay الله weyn thuma law أجمعين كل kulli waan salbana tirarka ay ku xalay qaal uu saydahan iimanku هذا رأي قال آه هذا إيمانك أنك جارفيد إلى إبراهيم صل الله عليه وسلم إيمانك هلك جارفيد يكون علم بالنبور إنه أنه إلى أربنا من قريب هذا سان نرجعه قدونكن وما المولون كثر يعني أيون قدوني صح صدق وما تنقم ماذا نقول إنك وإح من كريه من الله نبي مننا حقا نقا نقمال إنكار وعاب مليهم إلا أن أمننا إنا الرمين المبين يا عيات ربنا ربنا آيدي لما جاءت النوار نعزاري ما كأعيات إلهي أنه يمعدين يعزاري وويناء استعد الإلهي أجيسا كي معدين وبرين أدن الله منكره أيان ما إنكاريس أو نقم حيبينيس نقم إلا أنا مننا إن رمي النموين في آيات ربنا, رب ربنا, ربنا ربنا آيريز رب لما جاءتنا آيات أمرك نوجي مدين ربنا إله يبريان سبحانه وتعالى حالا دع لك ربنا ربنا نفر علىنا الشبده أن الصبر إله الصبر نوج صبر بدن أوحاء نوج سوينا يعين وحبق نيجين أوحاء صور أنواد كيصنع إله قلبنا نوج ساصلة نفر علىنا الصبر والتوطن مسلمين إله إسلام النجوان ننزل مرلي ودمان إن سلام وقال المرء من قوم فرعون وحيدة مكى للآية النمط وآخر كي جلين كورة وحاء قال له وعين الصحراء جلين كي ضمن الشهادة نقدا يقو انت عبدا هيدا وحنو نموت وقال المرء وحيدة ما من قوم فرعون التذر بالدين إنسان موسى موسى هي قومه وهم ليس أي في الأرض سيقولوا في الثانية إنه دتكوا يقول راعيستان. لوكوا ينقطع ضيع. دتكوا قدام بيجي ينقطع راعي. صهادة دتكوا يقول في عناه سحرة من كل راعي. دك يصارون أساسا ما هو بيبوك حسين. أتذر وموسى من دينه يو قومه ليسلف في الأرض. لوكا في الثانية ويزركه إنه كاتم يد دينه. هذا جيء وآليه تقرأه إله وهو هاي هذه الهيذال إن كاتجا مسجد كفر صنف قالوا wa leena inna abna umaysho wa nasahiyya nisaa'um qabda fadan wan dayin illa sagatanu jialu wijhu nugu so fasaxya yuartay us wi yiri laa man ku dariga qaw marra saatan ku samayna sir san ku samayna wiilki u dhasho dhan wa dilayn gabdaha wan dayna wa inna taqoom qahir san donan ka نبي الله موسى قوم كيفية الحكرية يستعينوا بالله الهي كالماس سيكون هناك حوب كيفية عيدا كيفية بلايسية طويل كيفية كالماسية الهي إذنكم أكثر سنات سيكون أماما كان أساسا لكي أرهبو مارك يحالدوا أكاف الهي وعاو سبحانه وتعالى الهي بار سبحانه وتعالى الهي وعاو كله يخصوا على الألام تلصر حوب إيا حوال إيا غايل إيا وحكا لمن يساعدوا الهي سبحانه وتعالى كوثوا القرماني أكل جلي. مع ذوي قال موسى لقومي استعينوا بالله إلهي كالميس واصبروا نبقى فرعون كصفا إن الأرض دلكن لله إلهي بإسكاله يورثها ودحلسيا ما يشاور روحه ودونه ومن عباده ولا عاقبة عربت الدمبانا هي عاقبة في عنا للمتقين بإسكاله إلهي كعب صديق رميسا لأنه عاقبة ياراني دلكن إنه قد دمبان دوني يصفر ساسئي قالوا من إيمان هل كيسج على المرء رأوا ماشوا إيمان كيس يا صبر كيس يا رومانط إلى وعده كيس رومايسين قالوا حيلهن أودينا من قبل أن تأتي أنت, انت هذا ما يهم إن بضم مرأوك هي عرب ما يجي هكك عرب وإن بعد من ما النبي له ربكم عديكم على وين ويا في الأرض لولا إلينك أول خليفة لن كذب لولا إلينك إلى أن, إن الصنيع من فرعون سينو هلاقيه فينظر مرك إله يوفر كيف استعمروا أضرب قصة ما يصح سوي حقيقة إلى أنكم وهلاقيه يذمكم وتعالى خلاه فين لكن أربعة يذم خربتهم وإله عاصرا نقول موسى يجون هلكس يجون هلكس يجروا ثمنك يبينك إلى كوني سارك جي ولا قد أخذنا وان قواني قال فرعون فرعون يدتي سي بسنين هلاقي كور اراقو دعاي ابر باكم دعاي ونقسم الى الثمرات تمري وان كانوا اسقامنا كو ونباري بيني با خوغو سو بخي واي العالم يذكر كل كيه الذي سيبغوان تومانا الى الله يغسو نوقدا فيدا جعدا والحسنا من قبل راقو وتمام عحمد اومد قال وفيدان لنا هذه تن النقالو جو حنا مدني تدفع عنه عقل البنان شقايتو الى جعل هي بان هي إلى المشاكل وش بان قالوا لنا هذه كبر كره في سانغا اش كان و وحن حقلان وانت تصير سيئه هذه دباته كتيبادو ابارا المشاكل قدعان يطير بموسى موسى باثي سنه يوامعه اذنك ما كنوت تبادن وبيوارته يقدرك يمشاكلك وحن نوري سسيداي الله يتهوي على برادك انوا ظاهرهم باث عند الله وحن باثسان الىه باكانق عيد باث ودمار وقال يدرك عقيده قبالو يقاني وحبها سهستان وبربها سهستان وحيوان بها سهستان وذبها سهستان ووكف يكيم ده ده لبكة إيوه سبحانه وتعالى بالقدر ألا بل إنما الطاير باصيص فض عند الله يبغاه ولكنك كم لا يعرف السامو قبلك وقالوا حيدين ولا يمسقونها مهما تأتي نبي وأحصى الله كان آيات آياتها لتشهر نبيها صلنا وسهر فمن نحن منن لا كاره بمن هو قروين وأحصى الله كان لا farslan ali sarte sariba loqwan waantay retu roo atufan tufanka wax baad beer iyo dhan kharibay wax ayaan kusii deeg wal jarad ay yahay wixii dayo wixii yaray wal qumar oo wixii u oo ay kelysanayeen mustawna u إن walu gu xisir oo dad tabay ilaahay kaga siiday wadda fadhiga ra biyo dambu paggal ninki hadal isdaamarku biyo dambeeystay waaf u gaaya qoyan kaas ilaan raaca ay ku noorihi wadde weelasho dambu dhigista buuxi waxa sadamanku sideeyna aayatin xaalayeen calaamado ilaahay loogu qarsoomaa wa subhanahu wa ta'ala mufassatan wa ar'abu fastakbaru waxa dadki ضدًا بيقول إجرام كل آذي آذي ku ولما وقع عليه وردت ملكي عقاطة قد عذي ووحى إلهي كسد يقاله يا موسى ادعو لنا ربك ربك النوبر لما عهيد عندك ووحى قلب الله سو إلهي مدين هطيك الرميان وأن قلنا حريصانيا عقاطة كقالية إلهي بلنك أقول سبحانه وتعالى النوبر إنه النوء في يوي وأنك الرميان ولما وقع عليه وردت ملكي عذيك أقول عذيك Cardinal wa lugu si da la sha bafan ki je kiiyo marbam did ba loke kamar le na main mar ol ba kadadi musu no de warasuri la marka siray bara marko katabo oo u dodi kuri oy di te kal man te kala man te kalimana wala ma ka aing didsu marki ya أودعلنا نوبري ربك ربنا من عيد وحوق <تصفيق> ربنا عندك أكتر لا إنك شفطه هدد فيده عنا حاجة نجع أريد هدي عقابته إيوه وحنا لو كنا على أباك هدي له يقول نجف فيده بنو منا ونفرمنا الله كعديون فرمنا ونرسلن وندرينا وعقابته كدرينا إياه دون سجا معك معك وحن بني إسرائيل بل إنك أصلا خُقَد فلما خشفن عام مركين ارث عقابه يوحى كوي إلى اجين انت مدي لا غاريه ادهم الى اجل انت مدي لا جاي قوم يبالغه غاريان الى و يبيهم كن تكون بلانك غري بلانك اي موسى او قادنا دواء كورين هيبني ساي ما قودلينه وا كبخان بالي سبحان فانتقمنا تعالى فان تقمنا فان تقمنا وان كره غدني منهم يغ حقود تاقرقنا انت عقاب ود باين اي وخان كغه استاغان الله ووينا كاي استاغان محمرة هرهين لبعض بيات فريع فانتقبنا منهم وان كعر البوذانيو فاغرغناهم وان كماشاينيو في اليام البد البد الهي فقرق بأنهم اليو كذبوا بآياتنا ببين آياتيه ولم يبينه وقوى الطوص يري مما تاتينا من آياتيه من الآيات اللي تسهلنا فما نحلق بمونه بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا قوما وكانوا الحياة عنها آياتها إلهي أيدهن كتبكم إلشين الإبريس إنت قبدين ثم رانوا وعاهديه مخلوقها وكانوا صحيحين أنا آيات غافلين كو. كوي إلاه وكثرهم ك عبر قاون وأورطن مركم بابيني وعند حشيني القوم قلادي عند حشيني الذين كوي كانواها يستضعفونا خو الله ضد حصار وعذان صدر مشارق الأرض يوم غاريب هو إيشاء الله عز وجل استنايعيو هو إيشاء الله قد دلعيو قبلها أنا لقد يا أدم من ذلك مصر مشيقت هي مغري في الحسيني وعليه سبحانه وتعالى وعورتنا القوم قردي وانتحشيني الذين القوم كانوا هذي سطعفونا ضعيف صلا البدليستوا الله أدم صلا مشارك الأدي وانتحشيني وما غريبها قلت ذلك باركنا فيها باركيني جويا صاح سك صلا ويتامى القسوي كلمه ربك ربك يا كريم هي على بني اسرائيل اي ويتامى القسوي دول كان لي دخل سينيه و قال ان سبحانه وتعالى ان الارض يورث من 100 شوم والعقله المتقين كيريا وطمت ربك على بني بما صبر وصبر كاي واتترني. ما كان وضعها يسنع من الصميان فرعون يقوم وليها الستان بلا يدي باريه وحين وعلى سفره وقال الله سبحانه وتعالى وما كانوا يعيشون وحينها وعلى سفره لسمي وعلى سفره وناء ما نمنوا لسرحا لعلى أطريع إلى إله موسى يقول يسنعك يا ريدي وعلى بابيه وقال الله سبحانه وتعالى قرنك لما قلوك بلودة يبقرت لي لكن واشي اي كوان كتا قانا للفساد بها الى الهى وحيدة سبحانه وان ترتررر واجاوزنا وان طلع بنك ابني إسرايلا ابني إسرايلا البحر بعدي كب قدين فأتو على قومهم يعقفون اتكاثا وكدلنج على أصنامين لهم سلاما اي اولاهم قاله وحي وحيدة ابني سألت حتى شرق سوبة بالاواجلة فرعون يوحى فرعا سوالا يأمنتو بالذي آمنتو بالبيت كيسي بنانك الله سطور وحيد اللي قدت وحي ما من Adam فرس الفرس إله سبحانه وتعالى سيد ربوا إلاهم نبكي سالوا جريوا إله علوه وذببوا با بعد الرب إله إلاويا خلا الله يجيب وجاوزنا وانقض بني بني إسرائيل على البحر فاتوا على قوم بقي مدن يعكفون اتكافسا على أصنام الصنم دشوا اللهم يجو إليهن قالوا هب بني إسرائيل دهن يا موسى اجعلنا نويل إلهن إله الناسما كما اللهم سيكون لليهن أريها كونك كلام نجنا نجدي إلهي نفسه معنا درعي التكافر ووكاسه وبركيسه ونفسه ما هي السبب تباديمك؟ حدرق وينتهي فرعون هو وحي كو أركيان هو ماشي وقدم بي مرخيس يدير بحل الكاردهام قال وفي النبي الله موسيقى إنكم قوم باتين تجهلون جاهلين متين ووحي يدعي بذل جديمكي إلهي غير كعابده وإسكجه لي يليسان وإسن ذكري سلمين دارين إن هؤلاء ونبي الله موسيقى كواس وحي هلاقية ما هم فيه وحي كدها الجيلان كوا أصنامتها عاوذي أصنامتها صابتها بكوها لأكسنا يعني آخرية الدم إن هؤلاء مصبروا ما هم فيه وبادلوا وحكم ما كانوا وحي يعملون القواصة وحي يصمين إياه وفرصان قال وحي نبي الله الموسى الله إله غير كميان أبغيركم إذن رادي إله وإلهي بعضها يا سلطان، إلهي يقول إن سيوب تباري إلهي عذو يقول إن سبحانه ودكت كل حاجة كسر وصلت ولمحاكتها وحاكت خلال خفتان إن هؤلاء قالوا إلهي أغير الله أبغيكم إلها وهو إلهي الفضلكم هذا ابن إلهي وين شريتهم على العالمين عالم كوقتي في نجوب إلهي وإلهي كسر الشيو أنو إيسو كين دري عذو يقول إن إلهي سبحانه وتعالى فضلي وين لا يراد وين او دد كهشنين بيله هيسي و مخدو له اله اله ان هين نور را دي كن نعمي و اذا من ال فرعون يصومونكم و اذكروا ايبيس هدااتين خصوصا و علي اد وقتي ان بالني من ال فرعون فرعون يدتي في ان بالني يصومونكم و اين دسيناين سؤال علابي كي كيسحون واك علابك حنو يقتلون ابناء ويل كسويدين بشيرين كديليه وهي سحيونه ويدينيه نساءكم قبيح ويل كست هذه لا كمية داك واحد قيمها هو يلين مياه جاده ويل بلغت الجديد ودور كينا لا ادونسد الله سبحانه وتعالى هو حسن ان كسبت بالي يصوموناكم ويلا جيناكم ففصوص الله يجوزك يا سبحان الله رب نرى وقتي كتاب كسود دغيه بيده الى سبحانه وتعالى كتاب كسي يا رسول في في حق اي جلناين نعو ينت الى اي رب الله ديه ويكرو خصوص الوقت جي ان جيناكم ان كبد باينك من ال فرعون يصمونكم غير فرعون وين نسيناين سؤال علاب علاب كيسفن يقتلونا وين لينينا ويذللين ابنا اكو ويشين ويصحون وي باقيين ويستديلين صرف وفي ذلكم بد بايش لاحظ بديننا شلح لذا بعد بإذن قصوا النعمة من قصو قصو ربكم العظيم وعقروا رغوف السلاة وفي ذلكم وحاوي ذنك سمينه ويكين ناس وفرعاهم ذنك سمينه ويشين من كلينه قبلها ندينه بلاهم با قصوا النعمة بلايه قصوا ناج فوا من ربكم ربهم حقي سكتهم وعظيم وفي ذلكم إن جهس إلى ذلك وحاوي ذنكبت بالي بلاهم نعمة قصوا من ربكم العظيم ويه والله أعلمه